أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. حتى نلقاه تكلمنا في اللقاء الفائت عن مقدمه استغرقت في الحقيقه الوقت اللي كنا عايزين نقول الوقت بتاع الدرس هيبقى قليل يعني استغرقت منه الوقت بسرعه وهي مقدمه عايز اقول لك منها اياك والشرك اياك ان تهجم على لا اله الا الله لا تنقضها في حق من هي قائمة في حقه ومقطوع بها ولا تأتي بناقض لها اوعى اياك وذكرت لك في اللقاء الفائت مقدمة اقول تكملت بذلك حديث مشهور الحديث القدسي قال الله عز وجل عبدي لو لقيتني بقراب الارض خطايا لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة قلنا ده على الآية إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. بس ما هذا هو والله دفع عن الدين ده بيحب الدين جدا ده أصل والله ده بيتعله تقوله حياته في ما ليش دعوه بالكلام ده خالص خلي بالك خالص لابد أن يأتي إلى الله بلا إله إلا الله لازم كده جاءت لها منقوضة انا هو ابو طالب كان بيدفع عن الدين قديم. بص يا اخوة الوليد ابن المغيرة شو بقى من ائمة اهل جهنم والعزو بالله الوليد ابن المغيرة اتاه النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه في الدين هو راح لهم حاروح اقعد مع محمد صلى الله عليه وسلم ونتفاوض نتكلم ونشوف والله هيعمل ايه واجه اقول لكم يعني فطبعا ده الوليد ابن المغيرة ده طبعا ده ده كان بيسموه الوحيد عارف الوحيد ليه؟ غني جداً بيطعم اطعام عظيم جداً بيكرم بتاع كلم يحط الجفنه بتطل حتى يحط مع جفنة تام يحط يأكل الناس وحتى يجي هو أكل واحد ولذلك قال الله عز وجل ومن خلقته وحيدة في قول بعض أهل العلم قال الوحيد هو المغيرة فلنسمينه الوحيد الوليد من المغيرة زهب للنبي عليه الصلاة والسلام وقعد معه يكلمه في النبي عليه الصلاة والسلام فرجع ليهم بشكل متجيد فقاموا هم بصوا لبعض كده وقالوا والله لقد ذهب الوليد بوجه وعاد بوجه آخر فقالوا كيف رايت فقال ان له لحلاوه شايف قال في في القران قال ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه بمثمر وان اسفله بمخضق وانه لا يعلو ولا يعلع بالله عليك بقى انا عايز اقول لك ممكن تلاقي الكلمه دي بالبلاغه العاليه قوي دي. توفرت من, من من كثير من اهل الاسلام ائمه العلماء يتكلموا على القرآن ما كانوش بالطريقه دي طبعا بيكلم كلام بديع وكده بس اصل اقول يعني ايه طريقه عالية قوي مش مبهه المشاعر صح متكافل ليه هبا ابدا ان يقول لا اله الا مع انه شاف مدح زي طب ابو طالب بقى ثم يقول كده ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لما النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا الرجل في الصحيحين وقال يا رسول الله قال يا رسول الله ان اقحته السماء وجفت الضروع وماتت الزروع ومات العيال فادعوا الله لنا يا رسول الله فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم اسقنا وكذا ودعا له قال انس بن الملك رضي الله عنه والحديث الصحيح قال انس بن الملك رضي الله عنه والله ما كان في السماء من قزع كانت السماء حاجه خالص فأقبلت سحابه لا ندري من اين اتت مثل الترس فارعدت فما نزل رسول الله عن المنبر حتى سالت عليه سال سقف المسجد ماء المطر وايه و, و, و, و, و وقد لحيته ووجهه من المطر فنظر الي ابو بكر خلي بالك بقى فنظر اليها ابو بكر وقال لو راك ابو طالب يا رسول الله لعلم انه صدق في قوله. في قوله قال رسول الله وما قال يا أبا بكر أصلاً هذا ما كانش يحفظ شعر يسمع الشعر وكل حاجة ما كانش يحفظ شعر ولا حاجة فقال وما قال يا أبا بكر فقال قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتام عثمة للأرض فقال هو قال كده قال ده أنا ابن أخوي هو؟ سيستسقى به الغمام لصلاحه وعظم قدره أه؟ وبعدين قال له ده مصدق قوله حصل اوه استثقى بيك الغمام ونزلته والنفر ونتقتل فنكزت مصموعا لحد ما جاء راجد السجد قال له رسول الله راح حنقرأ من المصر فقال حوالينا ولا علينا لما كان بيزحف عليه صلى الله عليه وسلم وعبد المطلب اللي هو جده بقى كان بيكفله في الاول كان ليه فرشة كده عند الكعبة لما يخعدش يقعد عندها هابد لحد ما يجي عبد المطالب ويقعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزحف كده فيشيلوه لهم ساحف وعد على تاني فلاحظ الكلام ده عبد المطالف فقال ادعوه فإن, فإن ابني هذا والله سيد ده سيخرج سيد وكان سيد هو معتقد ايه سيد سيد كده من السادة فصار سيد الخلق عليه والسلام. ده نفعه حاجة ده ما نفعوش حاجة خلي بالك بس من المسألة لأنه لم يأتي بأسط الإسلام ونافح ودافع وكان أبو طالب ساعة ما حصل الوجود في الشعب يا إخوة شوف أهل السير بقوله ايه كان ابو طالب يأتي ببعض شباب بني عبد المطلب كان عبد مناف وروح جايبه كده بالليل خلاص هو بان ان النبي دخل نام في الخيمه دي على صلاه او دخل في البيت ده يوم جايب الليل يجيب شاب كده يقول له نام مكان ويوم واخد النبي ما يس في سرقة كده ينموه في اي حته ثانيه عشان يقول لك لو حد عاوز يختاله ما يختالوش هو يموت اي حد من شباب ثاني والشاب يقولش لا ده متعاقدين معاه ومع ذلك قال هو على مله عبد المطلب خلاص. خلاص. فقط خلاص. كل شيء. خلاص. نسأل الله عز وجل العظيم. اللهم خلاص. يا ولي الاسلام واهلك مسكنا بالاسلام حتى نقف. فالمسألة مخيفة و... وأنا... وانا زي لك، ايوة انا بخوتك. عشان انا خايف عليك. وعلى نفسي لان الدعوة الام هي دعوة الشرك البراح والعازب بالله دون ان يشعرون. مغلفة بقى بشكل. لابد ان يكشف عنه. الشريعة لا يمكن تأمر بذلك. فلذلك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا يعني بقرب ملء الأرض خطايا ثم أتتني لا تشرك بشيئا للقيتك بقربها مغشرة وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله ولو قتلت ولو حردقت وفي الحديث وهذا في الصحيحين أيضا قال ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الزنب أعظم قال أن تجعل لله جدا وهو خلق قلت إن ذلك العظيم صحيح ذنب عظيم جدا جنب عظيم, زنب عظيم, جداً, عظيم جداً, جداً, جدا جدا وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي كلمة وقلت كلمة قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار دخل الجنة وقلت ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار خلاص دم عبدالله طب هو بيقول كده لي ابن مسعود رضي الله عنه بتكلم في, في الأقراف في لأنه قاطع مقطوع به من قواطع الشريعة فيش في كلام من مات على غير الإسلام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا نسال الله عز وجل العظيم وفي الحديث أن ابدى بني عامر هم جئوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عنه ابن رحمه الله هذا الحديث من, من فخر أهل السنه ومن أعظم ما يقال في اهل جدا عند اهل السنه عشان بقول لك ده بس عشان البعض بيقول لك ده حديث ضعيف بتاع ما كده وهو حديث مش يعني شهرته وتخريجه عن عامر أنه قام رجل من وفد بني عامر بني المنتفق وقال يا رسول الله إن أبي كان يعمل عتاقه فهل ينفعه ذلك يا رسول الله فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس وقال إن المنتفق لا يتقلب على وجهه في نار جامل ونعايزكم تأخذ بالك يا إخوة يعني الصحابة جزم بكذا إزاي ما يعرفش أسوى معلومة كذا مات وهو مشرك وقامت عليه الحجة بقرار يبقى ده بايه حوصل مفيش كلام زي ما سات ان شاء الله ان فعل الشرك فوق ما فيش ده ما كلام ده اسم الشرك ثابت قبل قبل الرساله الا ان يكون مكره طب قامت عليه الحجه هيتعذب كما سات التفصيل ده ان شاء الله بعد ذلك خدت اهل الفتره وحكمهم لكن عايز اقول لك خامس صحابي جازم كده والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ما لهوش كلش كده قال إن المنتفق لا يتقلب على في من الجهنم فقال الرجل فاحسست بحر بين جلدي ولحمي فأردت أن أقول وأبوك يا رسول الله فإذا كان أنا جدي ميت كده. أبوك برضو ميت فأبوك برضو يا رسول الله على قال فأردت أن أقول وأبوك يا رسول الله فرأيت غيرها خيرا منا. فقلت وأهلك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررت بقبر عامري أو قرشي فقل يبشرك محمد صلى الله عليه وسلم أنك تجرجر على وجهك في نار جهنم شوفوا يا إخوة الكلام جرجع على وجهك في نار جهنم وفي الحديث وفي الصحيحين ايضا أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن المطعم ابن عدي إن عبد الله بن جدعان كان يعمل عتاقة وصدق. فهل ينفعه ذلك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا لا, لا خلي بالك الأصل أن تأتي بلا إله إلا الله ما جدشي ما فيش حاجة ليه هوسن خلقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وأنا عايزك يا إخوة لما نتكلم إن شاء الله في طرف كده من الغزو الفكري هتعرف إن حصل لنا غزو شديد جدا جدا في المنطقة في المسألة دي إن دي كثير من الناس تري مش قادر يقيم الموقف مش قادر يقيم الموقف ليه لإنه مش عارف بعض الأصول اللي منها ده والله ده راجل طيب قوي وراجل كويس وعارفين كان في راجل كده ازهاري مجرم اسمه, اسمه حسن شحات شحاته عارفينه طبعا هو مشور راح اقعد في ايران واظهر تشيعا ليه فيديو مشهور جدا بيصوب الشهيد على السيده عائشه ودمعنا وحاجات زي كده حسن شحاته ده انا بعض الناس حكالي ان انت متعرفش ده كان ليه جمهور جدا في في مصر الراجل ده كان جمهوره ده ازاي بقى قال كان الراجل ده بيطلع على المنبر يبكي وهو طالع الموقف كده اذا تكلم بقى وكان اذا وعظ حرك كان كمان بريخ جدا جدا لكن تيجي عادته فجاه يجي يصب على عائشه راضي الله عنها ويصب على بكره و في الشيعه كده والحاجات دي بيقول كلام يعني الواحد مش عايز يعكر المجلس فيه المهم كان بيقول هذا كلام انت لما تيجي تحكم بقى عليه تقول الراجل ده تقديم وايه ما تقولوش بس هو الراجل ده بيدفع يعير مفيش الكلام ده قال بتقيمه انه يسب يسب اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسب في هذا الرجل على بدعه عظيمه ورفض الحكايه يبقى تقدر تفهم كده كويس ما تخليش الامور دي ناس كتير دخلت علينا ودخلت في وسط الصفوف بسبب انك مش قادر تعرف هو ايه هل هذا الرجل شوف ربنا قال ايه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات انت تقدر تقيم الناس كده تقدر تعرف من الذي اجترح السيئات ومن الذي وقع في الكبائل والسواعش ومن الذي نقض الدين فلم يكن من المسلمين في كده شفت الإمام البخاري يقول ايه يقول اكل زبيحة اليهودي والنصراني ولا اكل زبيحة الرفضي فإن الله اباح زبيحة اهل الكتاب والرفضي كافر يعني مش مباح لي مش من الكفار اللي مباح لي انما مواهد كتاب كفار برد يهود والنصارة لكن ربنا اباح انما الرجل ده خرج من الاسلام وانا ما يعد له كتاب فمش حقوا ايزا بحته لانه مش مأذون لي فيها لما عندك بصيرة في المسائل فلما السيد عائشة عوضان وانا سألته هل ممكن يتغفر له قال لا ما يتغفر ليه قال لانه لن يتكئ يوما ويقول رب يغفر لي خطيئتي ولذلك يا اخوة كانت كل زريعة إلى الشرك يقطعها كل زريعة وخلي بالك من شفافية التشريع في كل زريعة يعني ايه زريعة بص بقى ما هو الشرك الأكبر ما قلنا الشرك الأكبر إزلاه ولتلك حفاظه وخليك معايا المسألة دي مهم, مهم التعريف عشان تعرفوها تعرفوا كويس الشرك الأكبر ان تجعل لله جدا وهو خلق أن تجعل الله الشرك الاكبر ان تصرف عبادة من رأسها الى غيره، زي ما كده سجد لغير لا زبحة لغير لا نذرة لغير لا لغير ما انزل الله. كل دي عبادة وقلنا قبل كده ان العبادة اسم جامع مش عايزين نعيد الكلام بقى تاني. يبقى وانت الكلام كله متسجل عندك كنت في ال... في, ال... في التسليل. يبقى ال... يبقى هذي ال... ال... الشرك هو ده عريف الشرك. طب يعني ايه زريعة الشرك بقى? الشرك دي ده شرك الاصغر. فالذي يتعرف الشرك الغزرة تقول ايه كل ما افضى الى الشرك الاكبر فهو شكل الاكبر اللي ممكن بعد كده ما قالوا يبقى شركه اكبر يقول يحرموا عليه شفت جيب منين من عارفين زي الزنا كده الزنا ده بريد النظر كانوا له هناك كده النظر وبريد الزنا فيبص للواحده وبعدين بعد ما بصلها يبدأ يبدا يحصل بينهم كلام الى ان ينتهيوا بجوره صراحه والعزه بالله عزه وشرف فده اللي بيحصل ده اللي بيحضر ده اللي بيحصل كده فتلاقي ربنا سبحانه قال كل من يغض من ابصاريه وقال وكل امره يغضنا من, يغض من ابصارهم ليه يقطع الباب من الاول من اوله خلاص فده كان زريعه للزنا فبقى يتسمى زنا مع انه مش زنا موجب للحد فقال الرسول صلى الله عليه وعينه تزني وزنا الناظر فقال هنا هو لكن اوه ده مش الموجب للحد او كذلك كل ما كان زريعة الى الشرك الاكبر اسمه شرك بس اصغر صحبه بيتسمىش مشرك خلي بالك دي احكام اخرى لكن كل زريعة الى كل زريعة اه ده نهاك عن بعض الاخوال وبعض الاعتقادات وبعض الافعال نهات عنها الإسلام عشان ي... هي مش في نفسها شرك أكبر لا بس هي طريق يوديك للشرك الاكبر نهاية الله عز وجل أن يعافينا وإياكم أنا عايز أقول الكلام ده للحلقة, للمرة... للحلقة الثانية على التوالي لنفس الموضوع اللي بنتكلم فيه الترهيب من الشرك في زمان جرأ الناس فيه غيرهم على الشرك عايزة كده عايزة اقول لك ادلة نفسي ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الصدق ويرزقك الصدق ويكلل المجلس ببركاته ورحمته يوم يقع الكلام في سويداء قلبك يوم لمحدة يقول لك ده والله مساء ديشينك بس عمية رخصة اقول لك عمية رخصة بمسا عمي انا مديش دعم الموضوع ده خالص خالص اعبد الله والساني بالطهود ولكن ازيل الموضوع ان شاء الله عز وزال في اللقاء الآتي